بسم الله الرحمن الرحيم الف لا من من را تلك ايات الكتاب والذين انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 اليم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء منكم من اسر والقول ومن جهر به ومن هو مستخفي بالليل وسارب بالنهار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 فَلَا نَرُدُّ لَهُ فَلَا نَرُدُّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلَانِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ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 مالك كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء فسالَت اوديةٌ بقدرها فاحتمل السيل زبدًا رابيًا ومما يوقدون عليه في النار بتغا أو حلية أو متاع زبد مثلهم كذلك يضرب الله الحق والباطل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 حِسَابُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِطِغَاءِ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ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 سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار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 الذين امنوا وتقمئن قلوبهم بذكر الله الذين امنوا وتقمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تقمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب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 ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا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 فَمَن هو قَائِدٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُل سَمُّوهُم أَم تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِنَ القَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ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 مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكْلَهَا دَائِمٌ أَكْلَهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَجْمَعُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِندَهُ أُمَّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّنَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ